كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فعود حميد إن شاء الله تبارك وتعالى إلى صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونشرح منه كتاب الرقاق والذي توقفنا عنه تقريبا منذ نحو ثمانية أشهر وأسأل الله تبارك وتعالى ألا يعني يحدث توقف عن هذا الكتاب الجليل بعد ذلك وكنت اصطلحت على تسمية شرحي لهذا الكتاب بفك الوثاق بشرح كتاب الرقاق ونظرا لطول هذه المدة فلا بد لي أن ألخص ما ذكرته إجمالا ليس على الأحاديث ليس عن الأحاديث التي شرحتها ولكن عن الكتاب بصورة مجملة وعن طريقتي في شرحه لأنني أرجو أن يدون المشاهدون معي النقاط السبعة أو المحاور السبعة التي أتكلم من خلالها عن كل حديث في هذا الكتاب الجليل وكتاب الرقاق كما هو واضح من اسمه أنه يتعلق بترقيق القلب لأن القلب هو ملك البدن ولأن المرأة يوم القيامة إنما يوزن بقلبه لا يوزن ببدنه والقلب هو مجمع الإرادات وقد أولاه أولته النصوص عناية بالغة ليه؟ لأن هذا القلب هو الصيد الثمين لكل شيطان رجيم لا يصوب الشيطان سهما إلى ابن ادم إلا وهو يريد قلبه لأن نجاة المرء يوم القيامة تكون بسلامة هذا القلب كما قال الله عز وجل عندما ذكر أدعية لإبراهيم عليه السلام إلا من اتى الله بقلب سليم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أت الله بقلب سليم. ويعني هذا القلب أيضا مذكور في آيات كثيرة من أهمها وأظहارها قول الله عز وجل إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد. فنلاحظ هنا ذكر السمع مع القلب والإلقاء إلقاء السمع دا معناه الاستسلام يعني إذا جاءتك من الله عز وجل موعظة فلا تجعل شيئا يقاومها بل ألقي سمعك ألقي سمعك يعني أعط سمعك كله كجارحة والسمع دائما يوضع دائما يجيء في القرآن قبل البصر لأن لهذا تنازع العلماء أيهما أفضل السمع أم البصر فنصب العلماء لكل جارحة مزية فمن أهم مميزات السمع أنك تسمع به كلام الله تسمع به كلام الله عز وجل وهذا مما يفضل به السمع على البصر يعني إنسان الأصم لا يستفيد بالكلام لا يستفيد لا بسماع القرآن ولا يستفيد بسماع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والسمع أحد المنافذ الخمسة إلى القلب قلب لا له منافذ خمسة بعدد الحواس الخمسة. الإبصار والسمع والشم والذوق واللمس كل حاسة من هذه الحواس لها طريق إلى القلب فالسمع طريق إلى القلب ذلك أي ما مضى أو مما يذكره الله عز وجل لنا من العبر ومن الأحكام ومن سير الماضين إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع أو شيء عشان كده القلب آآ آآ لما بيغلق أو لما بيذكر في القرآن الكريم يذكر بالختم والطبع والقفل يذكر بالختم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وكذلك يطبع الله على قلوب الكافرين و. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فالبني آدم اللي على قلبه قفل فهو مطبوع عليه مختوم عليه ولأجل أن هذا القلب هو مجمع الارادات كلها كان هذا الكتاب وقد صنف العلماء كتبا مستقلة قبل الإمام البخاري وبعد الإمام البخاري فمن اشهر الذين صنفوا في كتب الرقائق ويسمونها برضو بكتب الزهد الإمام المبارك عبد الله بن المبارك وهو شيخ شيخ البخاري وكذلك وكيع ابن الجراح شيخ شيخ البخاري وكذلك ابو حاتم الرازي وهذا من أقران البخاري ويعد البخاري من جملة شيوخ أبي حاتم الرازي أسد بن موسى وهذا شيخ شيخ البخاري برضو عندنا هناد ابن السري وده من مشايخ البخاري وعندنا أبو داود السجستاني ده دا من أقران البخاري وطبعا لا أنسى أن أذكر الزهد الإمام أحمد ابن حنبل ده أحد مشايخ الإمام البخاري وجاء بعدهم يعني كثيرون زي المسأل البيهقي في كتاب الزهد الكبير كانوا يعنون في هذه الكتب بذكر كل شيء يرقق القلب إما من الأحاديث المرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو من أخبار الصحابة والتابعين وتابعهم حتى يصل الحال إلى شيوخهم يذكرون أخبار شيوخهم أيضا ويذكرون من أقوالهم وأنا الحقيقة أنصح كل من يريد أن يرقق قلبه أن يشتري كتابا من هذه الكتب نحن معرض الكتاب قائم على الكتاب الدولي في القاهرة قائم الآن على طول اذهب إلى المعرض اسأل عن كتاب من هذه الكتب كلام السلفي كلام قليل كثير الفائدة لما تقرأ فيه لا تجد أي عقد مطلقا لا مثلا يستخدمون حوشية الألفاظ ولا غريبها إنما كلامهم زي المية كلام السلف زي المية إنما جاء بعد ذلك من عقد المسائل بل وحصل نوع من الشقشقة والتشقيق في مسائل الورع حتى أن المرأة أحيانا يخشى على نفسه النفاق وليس بمنافق عشان كده أنا بقولك كل ما تطلع لسلف القدامى من الصحابة والتابعين وتابعيهم كل ما تجد الكلام مفهوما ليس معقدا يعني مثلا أظن أحد المشايخ الفضلاء يعني كان فاضلا وكان رجلا زاهدا له كلمة حمدت الله مرة فأنا أستغفر الله من هذا الحمد منذ ثلاثين سنة طب دي مشكلة أنا قلت الحمد لله أستغفر الله أنني حمدت الله يظل ثلاثين سنة يقول أستغفر الله من الحمد أستغفر الله من الحمد وعالم الفاضل أحيانا قد يقول, قد يقول كلاما غير مفهوم او كلام تحتاج إلى مذكرة تفسيرية لتوضح هذا الكلام طب إيه بقى القصة بتاعته حتى يستغفر الله من هذا الحمد ثلاثين سنة قال كان لي حانوت في السوق حانوت الو دكان هب حريق في السوق أكل المحلات كلها إلا المحل الخاص به ويمكن محل كمان ولا حاجه فأول ما قالوا له السوء اتحرق ما عدا المحل بتاعك قال الحمد لله وعدين الرجع لنفسه قال طب انا بقول الحمد لله ليه يعني, ان يعني انا كده مبسوط في المحلات اللي اتحرقت ولا ايه ولا انا مش متألم لجاري اللي احترق محله فحس كده بغضاضة وكأنما شعر ان الله انجاه واهلك الاخرين فكأنه الحمد لله اللي طلعت منه دي كأنه يعني مش مراعي مشاعر الذين خسروا واحترقت محال لهم في هذا الحريق فيوم لما قال الحمد لله أن بيستغفر الله بأنه حمد الله الكلام ده كلام غير صحيح حتى وإن صدر من فاضل لأننا عندنا عندنا أحاديث أن النبي الله عليه الصلاة والسلام شرع لنا أن نحمد الله وجل إذا رأينا مبتلى هذا مدعات لذلك إذا أصيب الناس بمصيبة وأنت نجوت منها فضريبة هذه النجاة أن تحمد الله عز وجل والحمد أبلغ من الشكر يعني لما تقول الشكر لله غير الحمد ليه؟ لأن الحمد شكر وثناء بخلاف الشكر الشكر لا يشتمل على الثناء إنما الحمد يشتمل على الثناء والشكر معا والله عز وجل اهل للحمد وعلمنا كيف نحمده فقال الحمد لله رب العالمين في الفاتحه فانت وانت تقرا في كتب العلماء وربما تجد في كتب الزهد المتاخره زي البيهقي وغيره تجد بعض هذه العبارات هذه العبارات تحتاج إلى تنقيه لا بد ان يكون المرء عالما بالسنة كلام النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مفصل ومبين لكلام الله تبارك وتعالى فالكتب دي لها أبلغ الأثر عليك وجرب لا أقول لك اذهب إلى الكتب المطولة اللي تحتاج إلى تدبر وقراءة لا كلام السلف زي الشفرة كده عبارة عن جملة جملتين ثلاثة اربعه تقرأ مثلا بلال بن سعد يقول لك لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن ننظر إلى من عصيت ده كلام يهزك على طول أول ما تسمعه مش هندخل بقى في قصة هل في صغيرة ولا كبيرة ولا بلال بن سعد يقصد ان ما فيش صغائر القصه مش كده خالص ولن ندخل في هذا البحث أنا بقولك خد كلام السلف على طول فكتب الزهد دي كلها القصد منها إقامة هذا القلب وتنقيته حتى يظل فارغا لذكر الله تبارك وتعالى كل ما تصيبك ملمه تصيبك مصيبه الكلام ده اجري على هذه الكتب انا معلش اكررها تاني اي كتاب من هذه الكتب حتصيبها حتبقى ممتازه وانا هنرتبها لك على حسب قوتها وجلالتها عشان تنفعك يعني هتاخد كتاب الزهد لي عبد الله بن مبارك كتاب الزهد لاحمد دول اوسع كتابين في الكتب كلها كتاب الزهد الوكيع معقول بس تاخر وكيع شويه هات كتاب الزهد الهناد هناد بن السري الشيخ البخاري دول اوسع ثلاث كتب وفي الغالب هتلاقي زهد وكيع في زهد هناد ليه لان هناد تلميذ وكيع كثيرا ما يقول حدثنا وكيع فتلاقي واخد كتاب وكيع مش كبير قوي لكن التحقيق بتاع الكتاب هو اللي طول الكتاب وخلاه ثلاث مجلدات لكن المادة بتاعت وكيع نفسها صغيرة بسيطة وكتاب الزهد الأبي داود استيجستان رائع أيضا يعني فيه كلام جميل بعد كده الزهد الكبير للبيهقي أما كتب الزهد الأخرى التي سميتوها لك فدي عبارة عن إيه أجزاء يعني صغيرة أنا شرفته بتحقيق واحد من هذه الكتب وهو زهد أسد ابن موسى أسد السنة كان, كان يلقب بأسد السنة وهم شيخ الإمام أحمد كل هذا لدي كتب مستقلة الأئمة الذين نصنفه في الزهد مش ككتب مستقلة إنما كتاب من جملة كتاب يعني مثلا زي إصائي البخاري عندنا البخاري البخاري كتب كتاب بدء الوحي كتاب الإيمان كتاب العلم كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الزكاة, الزكاة الجنائز الحج إلى آخره من ضمن هذه الكتب كتاب الرقاق او الرقاق بعضهم يسميه الرقاق وحتلاقي مثلا في سنن النسائي الكبرى كتاب اسمه كتاب الرقاق حتلاقي في سنة الدارمي برضو ايه كتاب اسمه كتاب الرقاق حتلاقي في سنة الترمذي وفي سنن ابن ماجه الاثنين دول هتلاقي كتاب من هذه الكتب اسمه كتاب الزهد فالزهد والرقائق الاثنين بمعنى واحد يعني القصد منه كما قلت لكم ايه؟ ترقيق القلب المادة التي يقوى بها القلب أشياء كثيرة بخلاف المادة التي يقوى تقوى بها الجوارح الجوارح تأكل, تأكل كويس تشرب كويس تتخن تدخن عضلات القلب مش كده القلب كل ما يوضع في المشاكل والمحن يقوى عشان كده القلب المحطوط في العواصف من أقوى القلوب طبعا لأن مادة حياته الإيمان أصلها لكن البلاء ده من أهم الأسباب لقوة القلب عشان كده أهل الطرف كلهم قلوبهم ضعيف تعبنين ماستحملش أي بلاء واحد يبتلى ببلاء يسير على استعداد يترك الأحكام الشرعية ويترك الواجبات وفضل عن المستحبات حتى لا يقع في هذا البلاء وليت هنا جاء لا يمكن لإنسان أن يخرج من الدنيا سالما زي الحديث اللي احنا ان شاء الله أول ما نقف عليه اللي هو حديث بقى البلاء والأمل والأعراض والكلام اللي حنفتي بيها ان شاء الله في صحيح البخاري. كل إنسان لابد أن يبتلى ببلاء ما بشكل ما فأنت لأن تبتلى في الله أشرف لك ليه لأن هذا الطريق القويم المستقيم الذي نصبه الله عز وجل لعباده وجعل الأنبياء أدلاء عليه وأمرنا أن نسأل الله عز وجل أن يقيمنا عليه فنقول اهدنا الصراط المستقيم هذا الطريق اللاحب الطويل إذا نظرت خلفك يشرفك أن تكون من ابناء هذا الطريق من الذي سبقك فيه الأنبياء أنبياء الله عز وجل الله وسلم عليهم أتباعهم من أهل الإيمان هذا يشرفك أن تكون واحدا ممن يبتلى في الله لأن هذا البلاء يحط خطيئة ويرفع درجة بخلاف بلاء أهل الدنيا يمكن أن يعذب به وما يأتي أشد فلأن تبتلى في الله عز وجل هذا من شرف الغاية التي يعني يصبر المرء إذا ابتلي في الله عز وجل يصبر إذا نظر إلى مرضات ربه وإلى الثواب الذي يحصله من وراء ذلك لن أتكلم عن صاحب بخاري كأصحي الكتاب إحنا أشبهنا هذا الموضوع, الموضوع كلاما ولكن أنا أنبه على شيء حدث أول أمس طبعا على قناة الناس طلع واحد من إياه جماعة اللي هم إيه من يعني إخواني هذا الأحمق الذي بال في ماء زمزم قديما فتخيل بقى ماء زمزم قبل ما تبقى حنفيات والكلام ده كانت بئرا جاء واحد أحمق في زمان الحج وانتعرف زمان الحق بقى كل الناس بقى عزت فكشف عن عورته وبال في ماء زمزم طبعا عينك ما تشوف إلا النور بقى كسروه بس واحد سأله يعني لما فعلت هذه الفعلة الشنعاء قال أردت أن أذكر ولو باللعنات واحد عايز يذكر ان شاء الله حتى يتشتب أهدى سلف لكثير من هؤلاء الذين تصدون لهذه الجبال الرواسي زي البخاري وغيره وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزد القناعيسي كما قال جرير بن عطية البازل الكامل وكان البخاري قالوا له البازل ليه لأنه كان كاملا في العلم أدوات العلم كانت معه على وجهها فابن اللبون اللي لسه بيرضع البهيمة اللي لسه بترضع دي ابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي يعني لما يكون عربية كر بشدها حصان وجحش صغير طب الجحش الصغير اللي قد كده والحصان ده قد كده خطوه الحصان تخلي الجحش يجري وماله الحصان ماشي على مهله خالص لان خطوته واسعه انما الجحش الصغير ده لان رجليه صغيره برضو كده فعمال يجري على اخره علشان ايه علشان يفضل ماشي في نفس مستوى الحصان فابن اللبون لما يتحط مع البازل في عربيه واحده علشان الاثنين يجروا ما يجري في ما يعرفش يجري في نفس المستوى بتاعه فكانوا كان كان كانوا يلقبون الإمام البخاري الباز واحد جاي على القناة الاخ الأخ استضاف هذا الرجل ما كانش يعرف هو مين وأنا لما يعني ظهر هذا المخلوق على القناة ويتكلم في البخاري وأحاديث البخاري وقعد بقي يخبط الكلام ده أنا وصلتني رسائل يستصرخونني. إزاي أنا البخاري ومشي البخاري فأنا لم أتصور القصة فاتصلت بأخينا سعيد توفيق ربنا يبارك فيه فقال لي أنا رديت فورا وحتى الضيف اللي هو المقدم البرنامج لي أنا قال لي أنا برضو رديت الكلام ده فحنا هزين نقول أمثال هؤلاء يظنون أنهم على علم لكن بيضرب دماغه في الصخر فمعروف أن دماغه اللي هتتفتح أنا بقول لك كل الجماعه اللي هم عملين يحوم حواليه البخاري أو مسلم أو السنة عموما بس البخاري مسلم عنوان عنوان ليه لأن العلماء توضعوا على أن أصح كتاب أو أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل هو البخاري مسلم هم بقى يقول لك البخاري مسلم أصح كتابين هل كان العلماء انتقدوا طب العلماء هم الذين دلوك على هذا الانتقاد لولا أن العلماء دلوك ما استطعت أن تعرف يمينك من شمالك وما قال مخلوق قط في هذه الأمة لا من السابقين ولا من أهل التخصص ممن جاء بعدهم أن كل حرف في صحيح البخاري كالقران من الالكده لا البخاري الكده ولا الذين عاصروا البخاري قالوا هذا ولا الذين جاءوا بعد البخاري قالوا هذا إذا هذه دعوه ادعاها إنسان ويرد زي دونكيشوت كده عمل يقاتل طواحين الهواء فليجي يقول لك البخاري كيف يكون اصح كتاب وفي الحديث الفلاني والحيس العلاني وقد تكلم الدرقطني أبو علي الغساني وابن عمار الشهيد في فيما يتعلق بمسلم الكلام يا ابن إحنا اللي عارفين الكلام وإحنا اللي دلناك على هذا الكلام ما جبت حاجة من كيسك وله من ذكائك لكن عندما نقول أصح كتاب بعد كتاب الله لا يمنع أن يكون هناك حديث العلماء لهم فيها اخذ ورد ومش معناه أنها ضعيفة برضو لكن ده اجتهاد هو النبي عليه الصلاة والسلام مش نهى عن لبس الأحمر آه نهى عن لبس الأحمر للرجال يقول جابري بن سمره رأيت على النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء ما رأيت احدا قط أجمل منه فيها طب إزاي يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن حلة حمراء وجابري بن سمره يقول لا يلبس حلة حمراء أيوة الغالب عليه الحمار الاحمرار يعني يعني الغطره مثلا اللي بيلبسوها اخواننا في الخليج والكلام ده الغطره الحمراء اللي هي منقطبه لما بتدخل تشتري غطره بتقول له غطره بيضه على حمرة ولا بتقول لي اديني غطره بيضه ولا بتقول لي اديني غطره حمراء غطره حمراء مع ان هي نقطه حمرة ونقطه بيضه يعني عدد النقاط البيض زي عدد النقاط الحمر لكن الاحمر لان هو اللي ظاهر وهو الغالب فقيل حمراء الغطرى برضو الملقطب اسود تقول الدين الغطرى السودا دي معايا نقطه بيضه ونقطه سودا فيبقى لما يكون اللون هو الغالب ينسب اليه فانا لما اجي اقول صاحب البخاري اصح كتاب بعد كتاب الله فيه للعلماء اخذوا رد في احاديث بس ما ينفعش الجهل يتكلموا وانا النهارده لما اجي اتكلم في قناه فضائيه يسمعني فيها الملايين على اختلاف طبقاتهم ما اعرفش اناقش القضيه دي على قناه فضائيه ليه ليه لان تعليل العلماء غامض وكثير من الناس لا يفهم كثير من الناس لا يفهم بل يفهم بالعكس كمان وانا يمكن قلتلكم قبل كده كمثال يعني وانا بتكلم في الاطار ده ان اللي هي النتائج بتاعت السنوات اللي بتحط نتيجة محطوطة في مسجد وواحد عامل ايد كده راسم ايد على النتيجة يعني وكتب امه محمد لن تركع فجاي بقول لي ازاي تحطه في المسجد لافتة تصد عن الصلاة ازاي يا ابن قال لي تعال خدني من ايدي واذا بهذا امة الحالة لن تركع لن تركع يعني هو فيهمها لن تصلي ده صد عن سبيل الله يبدل طب القبضة اللي محطوطة دي لن تركع يعني يعني دي لن تذل لن تذل ده المقصود الكلام فلما يكون في بني آدم في الدنيا يفهم القصة كده انا اجي اناقش القضايا للعلماء يناقشونها في الغرف المغلقة حماية لقلوب هؤلاء الدهماء الذين لا فهمون شيئا وأن وابن مسعود يقول كما في مسلم ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضين فتنة وروى البخاري في صحيح في كتاب العلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله لكل مقام مقال ولكل علم رجال انا لما اجي اتكلم مع واحد من زي دول اخده في غرفه مغلقه واتكلم واجيبه لمس كتاب لا يستطيع ان يقيم حجه ليه احنا عارفين مداخل الاحاديث وعارفين مخارجها كذلك الاحاديث اللي الامام البخاري اورده واعترض عليه غيره طب البخاري مجتهد مطلق فالذي يعترض عليه مجتهد مطلق في عندنا قاعده بتقول قول المجتهد ليس بحجه على مجتهد اخر طب عندنا الايه الام مثلا في الفقه أبو حنيفة ومالك طب وأحمد هم متخالفين في أحكام فقهية واحد يقول بالوجوب والثاني يقول بالاستحباب بل احيانا قد يقول إمام بالمشروعية ويقول إمام بالكراهه ودليلهم احيانا قد يكون واحدا إيه اللي خلاهم يختلف في هذا الفهم الأدوات اللي بيستخدموها الأدوات اللي بيستخدموها في الفهم عشان كده بنقول أي إنسان يدخل البحر المحيط بدون طوق نجاه ولا يحسن السباحة لابد ان يغرق لازم تيجي موجه كده تاخده وتريح الناس منه لكن كل حاجة لها ادوات سمعنا الطب له ادوات والهندسة لها ادوات والميكانيكا لها ادوات كل حاجة في الدنيا لها ادوات الا الدين الحيطة بتاعته واطي قد كده اي بني ادم عايز يتكلم في الدين يتكلم في الدين ده, ده دي, دي فوضى هذه فوضى ونحن نعوذ بالله من كثرة المجددينات الذين ظهروا في هذه الأمة في غياب هيئة كبار العلماء لو في هيئة لكبار العلماء لها صلاحيات واسعة ما جروا الجهلة أن يتكلموا وكل داخل تحت حرية الفكر ما الفكر ده مقلوب الكفر ما أنت كلمه فكر لما تبقى كفر. فصار الكفر فكرا الآن وكل ما تيجي توقف واحد يقول لك ده حجر على الأفكار زي على قناف ضيا امبارح جايبين واحد مخرف برضه من اللي ما عرفش كيف خرجوا من المستشفى العباسية وينبغي أن يحجر عليه اللي لك التدخين في رمضان لا يفطر والقبلة لما تبوس لك البنت قبلتين كده عشان تفرغ شهوتك لا بأس فدافع عن نفسه مبارح أنا سمعته على الهاتف تعرف بيقول ايه بقول ما هو ابن عباس وجماعته من الصحابة قالوا إن القبلة من اللمم يعني من اللمم يعني إذا كنت أنت خلاص خلاص خد لك بوس خلاص أهي من اللمم وبعدين يقول استغفر الله العظيم فيوم يبيح المسألات يقول لك الشباب لا عارف يتجوز ولا, عارف ولا عارف عارف فيه ولا عارف يعمل ولا أي فلوس ولا الكلام ده يعمل ايه بقى يقبل ولا يزني لا ابني روح قبل يوم يرخص الله في ذلك كيف يرخص الله في الشر هذا ليس من صلاحيه المفتي أن يحل ما حرر الله سبحانه وتعالى كل ما يجي يقول يقولك كذا يقولك لا أنا أرفض لأنه من حجر على الفكر دول بقى اللي طلعوا لنا بقى من الجحور في غياب هيئة كبار العلماء كل يوم يخترعوا قولا كل يوم يهدمون اصلا من الأصول والكلام ده بدعوه حريد الفكر المجددينات دول اللي, اللي أنا أفضل أن أسميهم المجددينات برضو تبعا لي الذي أطلق هذا المصطلح وهو الأستاذ كامل كيلاني رحمه الله اللي هو كان متخصص في كتابة أدب الأطفال ونقل عنه هذه العبارة شيخ مصر الأشهر السيد الفاضل الشيخ أحمد شاكر أبو الأشبال رحمة الله عليه ويعني آخر اعيان المحدثين في الديار المصرية التي لم تخلوا إن شاء الله من خير ممن يخلفونه في هذا العلم الجليل فالكامل كلاني لما لأت دنيا كده وكل واحد بيتكلم على مزاجه فأطلق على هؤلاء اسم المجددينات فقال له سامعه ما المجددينات لا هو جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم يا إما تقول مجددون يا مجددات لكن مجددينات فقال له هذا جمع مخنث سالم جمع مخنث سالم فأقسم له سامعه إن اللغة العربية في أمس الحاجة إلى هذا الجمع خصوصا في هذه الأيام فليطلع عشان يتكلم عشان كده أنا بقول هناك شيء قبيح ظهر في هذه الأمة بعد ظهور الفضائيات النهاردة الفضائيات كان زمان اللي يظهر في التلفزيون ده يبقى يعني عايز وسطه وبتاع، أقولك ظهر في التلفزيون لا ده النهاردة التلفزيون أنا على استعداد قبل أجيب لك أي ثلاثة أربعة من الشارع وأعمل لك برنامج في أي قناة فضائية وكثير من قناة فضائية تعاني من الفقر المدقع وتعاني من الفراغ لعدم وجود الكفاءات اصبحوا النهاردة بيجيبوا لنا شباب لا بيعرف ده لو شاب عندي أنا. وانا اديته امتحان هدله صفر بيطلع النهارده يتكلم في قناه فضائيه وياخد له برنامج وبتاع والكلام ده وعادي جدا ومن الممكن انا بقولك في قناه قناه فضائيه تعاني من الافلاس حتى ان في بعض القنوات طلعت لنا منتخبات كمان فالمنتخبه ان شاء الله تطلع تقول ايه ما الذي قصر فيه الرجال عشان واحده منتخبه تطلع تشوحلي بايديها على الشاشه هتعلم المنتقبه دي هتعلم الرجالة هتعلم الملايين ايه وانا لما قلت النساء والكلام الكامدة بعض النساء زعلوا منه وقالوا ازاي تقول النساء جاهلات والله العظيم جاهلات وانا مش عايز يعني بعض النساء كلموني فعلا وزعلنين وبعضهم بعت لي رسائل وانا طولت نفسي معهم عشان ابين انهم جاهلات واعترفنا انهن جاهلات في نهاية المكلمة أولا العلم ده حاجة بسيطة ولا ايه علم الشرع أصعب العلوم تحصيلا حاجة مش بسيطة لما نتكلم في أصول الحديث ونتكلم في أصول الفقه انت تستحي أن تتكلم لا سيما إذا تكلمت عن الله ورسوله حاجه مش بسيطة فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه مش أي بن آدم لا راجل ولا ست يروح فك الخط ويعرف إرادة ثلاث كلمات يسوغ له أن يتكلم لولا أننا في زمان الهوان والانبطاح ما كانش لنا ولا غير تكلمنا لأننا لم نصل بعد إلى الأهلية التي تؤهلنا أن نتكلم في دين الله كما ينبغي شوف لماذا أحمد زمان لماذا أحمد بن حنبل ده كان كان يحفظ ألف ألف ألف ألف حديث مش حديث مرفوع لان الاحاديث المرفوعه الى النبي عليه الصلاه والسلام لا تكاد تصل الى عشرين الفا الاحاديث الصحيحه الثابته لا تكاد تصل الى عشرين الفا طب ألف ألف يعني مليون يعني طب ألف, ألف حديث يعني قال لك كل كلام روي باسناد اسمه حديث سواء كان مرفوعا او موقوفا على الصحابه او مقتوعا على التابعين أو على أتباع التابعين أو على أي إنسان كل كلام يقال فيه حدثنا فلان اسمه حديث فشو بقى فتاة الصحابة والتابعين وتابعيهم وكلام الصحابة والتابعين ده كلام ملوش آخر أمة بكاملها تتكل فألف ألف لحاجة بسيطة يعني فكان أحمد رحمة الله عليه يحفظ ألف ألف يعني لا يدخلوا إسناد في إسناد ولا متن في متن ولا يلخبط ولا يهرش يقول يا ترى إسناده السنة السنة ما افتكر الإسناد والإسناد ما افتكر ما كانش عندهم الكلام قيل لاحمد رجل يحفظ المئة ألف يجوز له أن يفتي قال لا قال معه مئة ألف يجوز له أن يفتي قال لا قال معه ثلاثمائة يجوز له أن يفتي قال أرجو يعني معاه ثلتمائة ألف إسناد ما بين حديث مرفوع ما بين حديث موقوف فتاوى للصحابة التابعين تابعين معاه ثلتمائة ألف أحمد ولي أنا هنا زي بعض يفتي معاه ثلتمائة ألف لولا أننا في زمان نتفاضل فيه بالجهل كان اسلافنا قديما يتفاضلون بالعلم فيقال فلان أعلم من فلان ثم استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وراحت معالم العلم كل ما ننزل نقرب من مشارف الساعة كل ما يقل العلم فأصبحنا نتفاضل بالجهل فيقال فلان أخف جهلا من فلان في هذا لولا الحاجة الحاجة دعت والذي عدم الماء يتيمم بالتراب احنا التراب نحن التراب نحن البدل اضطرتنا الحاجة أن نخرج لما رأينا ان السنة لا, لا منارة لها ولا أعلم لها خرج هذا الجيل وخرج الجيل الذي قبلنا لا أقصد طبعا هذا الجيل يعني أثني عليه بالفضل وأترك الاجيال السابقة لا خرج العلماء من كل جيل وقبيل عشان يرفعوا منار السنه لكن احنا اذا حطينا المساله على المحك ممكن أقولك أنت انت لا يوجدك كانت تتكلم فانا عايز افهم يعني المراه اللي بتطلع على قناه فضائيه وتقول سيبونا نعلم النساء هو انتوا بتعلموا النساء ولا بتعلموا الرجال والنساء ولا انتوا بتستروا اللي يقعد قدامكم من الرجال يديكم افاه ولا في قنوات خاصه للمراه ما ينفعش بتطلع فيها الرجال ما يشوفوهاش اقول لك كان عائشه بتعلم الرجال هي عايشة طلعت على منبر النبي عليه الصلاة والسلام ثم وعظت لو طلعت عائشه على المنبر تخاطب الرجال والنساء كان ممكن يبقى فيه وجه يعني ممكن مع اني طبعا أنا يعني ممكن أتكلم في الدليل وأقف لدلاله الدليل وكلام بس على الأقل كان ممكن طب ما إيه الفر طب ما جي جيب دي ونقعتها في مسجد الرجال تقعد على المنبر ما هي منتقبة وفاكرة صلاة والسلام مش حد شايفها خلاص تعمل هي عايزة تيجي تقعد في مسجد الرجال على المنبر وتقعد تكلم الرجال والنساء كمان يبقوا النساء ورا والرجال قدام وتكلمهم جهل طافح جهل طافح والانكى والامر تقولك احنا عايزين حنكلف التجويد التجويد ايه يا منتخب هو التجويد ده مش لازم تعرف بظهور الفم ولا هتجويد ازاي مش فاهم مش لازم لما تيجي تجودي اللي بيتعلموا منك ينظروا إلى الشفتين وينظروا إلى اللسان وينظروا إلى سخف الحنك عشان تقولي الحه بتيجي منين والخه بتيجي منين والقب بتيجي منين حروف الاستعلاء والحروف الرخوه والكلام ده ده هتبقي انت كده سدالي وشك وعمل تعلمي تجويد ايه الفضايح اللي حصلة دي ما هده قناة مفلسة كلها عايزه تشد الناس علشان يتفرجوا اللي ما يشير يتفرج ما فضيحه لما تشوف واحدة منتقبه على شاشة عمالة تعمل كده وعملت تشوح كده وعمال تعمل كده والله لبقت مسخ عادي يقولك الح شوفت العفريت اللي على الشاشه الح شوفت البعبع اللي على الشاشه وانا عارف ان في ناس تكلموا وقالوا هذا الكلام البعبع والعفريت والكلام خلصتوا يعني النساء في المساجد وقعدتوا خلصتوا اللي عندكم عشان تطلع الخانات الفضائيه تتكلموا ما هو ده نوع من الزخمه فاذا كان بقى يعني بطلع النساء المنتقبات ولا غير المنتقبات على قناة فضائية عشان يتكلموا خلاص الشباب والرجال وطلعوا فمن السهل جدا جدا انك انت يبقى لك برنامج يومي في القناة الفضائيه وتقول انت عايز فدي فوضى ولا عمر لها كذلك بعض دور النشر بمناسبه معرض الكتاب اللي جاي يكتب عبارة قبيحة جدا لا تعفيه من المسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى على تاني صفحة من بعد عنوان الكتاب تعالوا بيكتب يقول ايه يقول الاراء التي تنشر في هذه الكتب على مسؤوليه اصحابها وليست مسؤوليه الدار يا حلاوه اجيب واحد مسلم الكذاب يالف الكتاب ينكر فيه النبوه ويشتم رب العالمين ويشتم الصحابه والتابعين وقاعدين اقول دي مسؤوليته الدار مش مسؤوله ازاي الدار مش مسؤوله ده انت اللي نشرت الكتاب تبقى مش مسؤول ازاي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله وكذلك الدال على الشر كفاعله وعندنا من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزره وزر من عمله إلى يوم القيامة وعندنا فوق كل ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا فجعل الذي يجلس ويستمع الكفر دون أن يدفعه مثل الذي تكلم بالكفر إنكم إذا مثلهم فلما تجيل دار من الدور متصورة يعني أنها ستنجو بالقانون من القانون تنجو من القانون أصبح عمل القصة عشان ما فيش حد يقاضيه ما هو لو واحد نشر مثلا كتابا لواحد زي مسيلمه الكذاب والجماعه دول كتروا في في الزمان ده ممكن انا ارفع عليه قضيه يوم يجي يقول انا كاتب اهو كاتب الاراء اللي في الكتاب دي على مسؤوليه صاحبه أنا متبرئ منها لكن هذه تبرئك امام الله سبحانه وتعالى يوم القيامه لا والله لن تنجو منها عشان كده احنا بنقول أي واحد صاحب قناه مسؤول عن كل كلمة تقال في القناة ولا يعثر أن يجلس على كرسي القناة رجل يخالف الكتاب والسنة يا أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم انت راجل بيتكلم في الدين فاتح قناة دينية لازم يبقى لك مرجعية المرجعية دي تقول والله فلان الفلاني هيتكلم ايه رايك في افكاره والله افكار كذا وكذا وكذا ورايد عليه ما دي شرط يكون المتكلم اللي انت بترجعه لانسانا منصفا يتقي الله ما يكونش عنده لا ولا غيره ولا على الاخرين انه مش عايز الكل يظهر وعملي يفضل تصفي ده او في تصفيات شخصية ما بينهم الاثنين لا رجل يظن فيه انه يتقي الله وفي نفس الوقت عارف اللي بيتكلمه على الساحه من أهل أن يتكلم ومن ليس أهل أن يتكلم وهو يكون فاكر ان عشان بيقدم واحد ولا كويسين ويحط جنبي كسير وعوير وثالث ما فيه خير أنه سينجو يوم القيامة لأنه ما من عامل يعمل بكلام يقال في قناة فضائية إلا وصاحبها مسؤول أمام الله عز وجل أنا ببين ثقل المسؤولية مش عشان عندك شوية ملايين تقدر تفتح لقناة ومتفتح لقناة, لقناة وتجيب لي بقى كسير وعوير لا عشان كده احنا بينا قولي اخوانا لا تأخذوا دينكم الا ممن تعلمون انه من اهل العلم ويدلكم على الله عز وجل والقلب له حاسه لا يكاد احد يصفها بقلم القلب النقي القلب الجيد مع سلامة القصد والرغبة في الوصول الى الله سبحانه وتعالى يوفق الله عز وجل الإنسان فيعلم أحيانا بقلبه أن هذا من الصادقين أو أن هذا من الكاذبين يعني المسألة كالرق فانظر من الذي سيسترقك شيطان له اعوان كثيرون جدا يملؤون طباق الأرض قال تعالى وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوك وان اطعتموهم انكم لمشركون الايه نزلت في فيه جميع المشركون قالوا للمسلمين ما اتاكلون ما تقتلون ولا تاكلون ما قتل الله ازاي يعني وعندنا في اول سوره ما هي حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير والمرخنقه والموقوزه والمتردية والنطيحه وما اكل السبع السبع خلينا بقى في المرخنقه والمترديه والنطيحه والموقوزه المنخنقه خنقتها جاموسه خنقتها ماتت خنقا ميت كل موقوزه ضربها على رص قال حد ولا بتاع مات نطيحه واحده بقرتين نطحوا بعض واحده ماتت ها المترديه وقعت من مكان عالي طب ما هو ربنا عز وجل هو ده قدر على المترديه دي تقع من فوق وقدر على دي تموت عشان دي تنطح من الذي قتلها الله عز وجل طيب انت بقى تقوم جاي تتبحالي يبقى انت اللي قتلت تاكل ما قتلت انت ولا تاكل ما قتل الله جماعة كده من اللي هم ما لهمش في اي حاجه يقول لك والله كلام معقول طب ما ميتة ميته ودي ميته دي مش ميته دي ماتت ودي ماتت دي ماتت باي حاجه زي دي وماتت بالذبح ودي اللي ربنا قدر قتلها ودي اللي ربنا فعلا ازاي ما تاكلهاش فانزل الله عز وجل هذه الايه وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون حتلاقي كثير حتلاقي من هذه الاقوال كثير ما كانش الانسان عنده من آلة العلم ما يستطيع ان يعرف به الصواب من الخطا كل انسان سيكون في ميزان سيئاته اذا افتى وليس لو اهلي أو تكلم وليس له أهلي مسألة مسألة كبيرة مسألة خطيرة جدا عشان كده يعني الذي جراني إلى هذا هذه نفسة مصدور وأنات مقرور وزفرات مهموم وأنات مكلوم من هذا الوضع الجاري الذي لا درة عمر موجودة في هذا العرض حتى يمكن أن يقف كل جاهل عند حد الإمام البخاري أحد الأعلام الجبال الرواسي صنف كتابه على أوثق الضوابط العلمية الشرح اللي أنا سلكته في هذا الكتاب قلت إنني سأتكلم عن كل حديث في سبعة محاور سبعة محاور أنا أذكر بهذه المحاور مره ثانيه عشان تكتبها وراي عشان بقى إيه كل ما ناخد محور تقوم, تقوم برضو تعرف أننا تكلمنا فيه والكلام على هذه المحاول السبعة في كل حديث برضو حيطول المسألة لا يعنيني إلا أن تتعلم لا يعنيني إلا أن تتعلم وأن تكون على بصيرة من دينك وطريقتي في الكلام أحاول بطلع وارجع لكن خروجي دائما يكون في صالح الفكرة يعني مش مثلا بكون بتكلم في فكرة وبعد أطلع لفكرة لا علاقة لها بما أقول وبعدين لما أرجع أنت نفسك تحس ان ما فيش علاقة ما بين ما خرجت إليه ورجعت مرة أخرى لا ممكن أكون بتكلم في فكرة أطلع لفكرة أخرى خالص لكن فيها لب المعنى وأرجع مرة أخرى وهذه من محاسن الطرق في الشرح استفدتها قديما في أول طلب للعلم من طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاباته المحاور السبعة اللي أنا عايزكم تكتبوها وراي اللي أنا هتبنى شرح من خلالها أول حاجة ننظر في الترجمة ننظر في أركانها وشرط صحتها الترجمة لها ثلاث أركان الترجمة لها ثلاثة أركان والكلام ده مش مختص بالبخاري بس الكلام ده مختص بكتب علمائنا السالفين الذين صنفوا كتبهم بالإسناد أو مش بالإسناد حذفوا الاسانيد وجمعوا الأدلة ممكن يقولك عن هريره رضي الله عنه ويباوب عليه زي متقى الأخبار بتاع ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية اللي ابن الشوكان شرح فناني الأوطار أو زي مثلا بلوه المرام اللي الحافظ من حجر عسقلاني صنفه في أدلة الأحكام وشرحه الصنعاني في سبل السلام وهكذا يعني دي كلها عن كتب أدلة فكتب الأدلة إما أن تكون مسندة وإما أن تكون محذوفة الأساني الكتب دي كلها يبوب على على الأحاديث، على الأدلة. يقول باب كذا. فلا بد أي من صحة من ذكر أركان الترجمة أو معرفة أركان الترجمة وذكر صحتها. شرط صحة الترجمة. لينفيت ترجمة فاسدة. ترجمة إيه فاسدة؟ يعني لا علاقة لها بالنصوص اللي تحتها. ال الترجمة أركان الترجمة ثلاثة زي ما قلنا. الترجمه نفسها ده والمترجم بكسر الجيم ده الركن والمترجم له ده الركن الثالث خلاص يبقى عندنا ثلاث ايه عندنا ثلاثه اركان الترجمه الترجمه اصلها الاعراب والاظهار او تعبير تعبير تعبير بلغة عن لغة المقصود بالإفهم بر يعني ترجمة من أي لغة أجنبية للغة العربية أو من اللغة العربية اللغة اسمها ترجم لو انت كلمتني بالانجليزي الفرنسي والطليان الاسباني الالماني الكلام ده مش هفهمك فأقولك ايه أعرب, اعرب يعني اظهر ما تقول وانت لما ترجم انا فهمك اقول انا فهمتك كده يبقى المقصود من الترجمة الافهام والإعراب فالترجمة هي الجملة التي يكتبها أو يضعها المترجم لتعرب عن معنى ما يريد المترجم بكسر الجيم الو... ال... ال... ال... الإمام صاحب الكتاب المترجم البخاري اسم المترجم الترجمه اللي هي العنوان اللي بيحطه على الحديث زي باب مثلا اول باب من ابواب البخاري اللي هو حديث اللي اورد فيه حديث ابن عباس باب في الصحه والفراغ والا عيش اللي عيش الاخره ده اسم الترجمة معنى معين البخاري عايز يسوق له أدلة يبقى انا أصبعين عندي ركنينا البخاري والعنوان اللي حطه طيب النصوص اللي تحت العنوان ده النصوص دي اسمها المترجم له خلاص المترجم له هي هو جماعة النصوص التي تذكر تحت الترجمة والنصوص التي توضع تحت الترجمة ثلاث أقسام إما أن يكون قرآنا أو أن يكون حديثا مرفوعا أو أن يكون كلاما عن الصحابة والتابعين دي الأدلة فالأدلة دي, دي تبتح تحت إيه؟ تحت المترجم تحت المترجم له دي أركان الترجمة ثلاث ترجمة نفسها المترجم المترجم له طيب شرط صحة الترجمة ايه ان يكون بينها وبين النصوص التي تحتها علاقة يكون في نوع من الاتساق لو ما فيش علاقة ما بينهم الاثنين يقولك ترجمته غير صحيح الترجمة غير صحيح مثلا لو حنترجم باي حاجه خل تخليني خليني ادخل الامثله دي تحت انواع الايه ان مطابقه الترجمه للنص ووصف الترجمه يعني الترجمه اما ان تكون خفيه او جليه واما ان تكون مطابقه او غير مطابقه دي دغدغ تحت شرط صحه الترجمه اما ان تكون خفيه كان مثلا اقول ايه <تصفيق> زي الإمام يملكوا خير قال باب من ادرك ركعه من ادرك سجده من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك خلاص جاب تحتها حديث ابن عمر وأبي موسى الأشعري إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا إلى نصف النهار ثم قالوا لا حاجة لنا في اجرك ثم أوتي أهل الانجيل الانجيل عملوا إلى المغرب أو إلى العصر اليهود عملوا من الصبح للظهر والنصارى عملوا من العصر للمغرب ثم قالوا لحاجة لنا في أجرك ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فاستوفينا أجر الفريقين جميعا فاليهود نصرعترض قالوا ربنا كنا أكثر عملا منهم وهم أعظم وأجرًا منا قال هل ظلمتكم من اجوركم شيئا؟ قالوا لا قال فذلك فضلي أتيه من اشاء إيه علاقة الحديث ده بباب من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس الترجمة خفية ولا لا؟ خفية طبعا البخاري قبل الحديث بمسة أشعري وابن عمر أورد الحديث الصريح في هذا الحديث أبي رايرة من أدرك سدداً من العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك ومن أدرك سدداً من الصبح قبل أن تشرق الشمس قد أدرك ده طبعا واضح إيه إن ترجمة مباشرة من أدرك سدداً هل يصح أنه أدرك أم لا حديث أبي راويل فقد أدرك خلاص طب ماشي حداء واضح في حديث أبي رايرة أنها ترجمة جليه مش عايز تفكير كثير طب اللي تحتها باء حديث ابن عمر وابي موسى اللي انا قلت لكم من شويه اوتي اهل التوراة التوراة والانجيل الانجيل وال... ونحن اوتينا القران ايه علاقتها بقى بان ادرك سجدة باب من اقدر ادرك سجدة هدي الخفية بقى اللي عايز بني ادم يفكر قال لك طيب انت هتصلي هتدرك من العصر من وقت العصر اذان المغرب هيدن بعد دقيقتين على ما قلت الله اكبر وركعت ادن المغرب يبقى انت ادركت من العصر في وقت العصر كم ركعه ادركت ركعه واحده طب والثلاثه الباقيين من العصر صلتهم امتى قال لك صلتهم في وقت المغرب يعني صلتهم في غير وقتهم فالمفترض لو احنا هنجزأ بقى المساله دي تاخد أجر على ركعة واحدة بس وتؤاخذ على ثلاث ركعات أو قعتهم في غير الوقت مش هو ده العدل اهو ده العدل لكن إذا ادركت ركعة واحدة من صلاة العصر في وقت العصر قبل أن يؤذن للمغرب فقد وهبك الله عز وجل الثلاث الركعات الأخريات تفضلا منه وتكرمه مع ان العدل ما تاخذش حاجه تعذب يبقى البخاري لما اورد الحديث اوتي اهل التوراة التوراه فعملوا حتى انتصف النهار ثم عجزوا اوتي اهل الانجيل الانجيل وبعدين عملوا الى صلاه العصر ثم عجزوا قال ثم اوتينا القران اقل وقت فربنا عز وجل لما أعطانا أجر الفريقين جميعا إزاي قال لهم أنا ظلمتكم قالوا لا ما ظلمتناش قال فضلي ما أعطيه من أشاء فأراد أن يقول بهذا بإراد الحديثين أن الله عز وجل عامل هذه الأمة بالفضل لا بالعدل لأنه لو عامل بالعدل لاهلك إنما عامل بالفضل هو عايز يقول دي يعني بعد ما اداك الحكم الشرعي أعطاك المنة التي من الله عز وجل عليك بها وقد أوقعت أكثر الفرض في غير وقته هذه ترجمة ترجمة واحدة باب واحد لملي الترجمة الخفية والترجمة, الايه والترجمة الجلية الترجمة ممكن تبقى كاملة وممكن تبقى كاميرا بمعنى إيه لو قلت مثلا باب لكل امرئ ما نوى ثم أوردت فيه حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه المشهور اتفق عليه لإمه ستة واتفق جماهير المسلمين على صحته ليس بينهم مخالف فيها حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ده واضح باب لكل امرئ ما نوى او زي الباب اللي البخاري عمله في كتاب الرقاق باب كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل ثم اورد تحتها حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بمنكبه وقال له كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل الترجمه هي نفس الحديث كامله ولا مش كامله كامل يبقى دي اسمها ترجمة كاملة إيه؟ شملت معنى كل المترجم له النصوص اللي جاية تحته لكن ممكن الترجمة تبقى ناقصه بمعنى ايه بمعنى يورد نصا او اكثر ولا يريد منه الا جزئية صغيرة واحدة زي مثلا ايه زي ااا تبويب الإمام البخاري لحديث أعذر الله عز وجل إلى عبد بلغه ستين سنة أظن في هذا الباب اورد حديث لا يزال قلب الرجل شابا في حب اثنتين طبعا أورد الحديث أعذر الله إلى رجل مبلغه الستين سنة ده مباشر طب الحديث اللي بعده لا زال الكبير قلبه شاب في حب سنتين ما هذه مش كاملة عايزة شيء من التريص عايزة شيء من التفكير حط دي تحت دي لو أورد مثلا حديث إنما العباله بالنيات وبواب عليه بابه مثلا مثلا يعني انا بفترض ده من عندي باب من لم يعطي امراهه مهرا وبعدين جاب انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى طب ايه من لم يعطي مرأته مهرا ايه علاقته بالباب قال لك ما هو ممكن يكون ناوي ياكل مهره فهي دخل في النيه برضو ها فيقوم يبوب حاجه زي كده فالترجمه عشان ننظر إلى هل الترجمة الصحيحة أم لا ننظر إلى أنواعها خفية ولا جالية الخفية بالدان والجالية بالدان طب هي يعني كاملة يعني كاملة ولا جزئية كل ده حنقوم نوضحه في يعني إيه أثناء الشرح أركان الترجمة كلها بنقولها وشرط صحة الترجمة بنقوله كل هذا انما هو من باب إظهار علم الإمام البخاري الذي استعصى على أذهان المجددينات وقال الله شر المجددينات الحالة الثانية أنه احنا نشوف هل البخاري لما وضع الأبواب كانت الأبواب دي لها علاقة بالأبواب السابقة ولا بالأبواب اللاحقة ولا البد ده ملوش علاقة لا قبله ولا اللي بعديه عشان برضو نعرف البخاري كيف صنف كتابة أنا أقول لكم من خلال كتاب الرقاق البخاري اعتنى بكتابه هذا غاية العناية ولك أن تعلم أنه مع ما اوتي من قوة الفهم والذكاء الذي لم يعارض فيه مخلوق لا من شيوخه ولا من أقرانه ولا من تلاميذه فضلا عن الذين جاءوا بعد ذلك إلى زماننا هذا ظل يصنف في هذا الكتاب سبعة عشر عاما 17 سنة بيقلب في الكتاب ده ليه قدح زناده فكرة بل انه عمل مشكلة للشراح الذين جاءوا بعد ذلك ساعات كان يكتب باب وبعدين ما حطش تحته حديث او يكتب باب ويجيب تحته حديث بس ما قلناش باب ايه كان المفترض يترجم يقول باب وكذا وكذا لا ده يكتب باب وما يترجمش العلماء نظروا في القصة دي مش البخاري اللي يعمل الحدوته دي فالرجل الفاضل هو الذي يعتذر عنه مش الرجل الأحمق ولا قليل العقل ما هو إحنا بنقول في الأمثال العيب من أهل العيب مش عيب لكن لو طلع العيب من أهل الأصول يوم يقول لك الرجل ده عمره بعمل كده ايه يا ترى اللي خلاه يعمل كده اكيد في سبب ها اكيد في سبب لان العيبه ما تطلعش منه والناس تستغرب وتضرب الكف بكف ازاي الراجل الفاضل ده يقول الكلمه الشائنة دي انما واحد عمال يشتم الليل والنهار يقولك بقى جواب بين العنوان ما احنا عارفين انه هيجيب ايه ليه بضاعته ايه غير كده فلما البخاري المعروب بهذا الذكاء والمعروب بدقه الاستنباط ونفوذ البصيرة في النصوص يوم يعمل يكتب باب وما يحطش حديث أو يعمل باب وحط حديث بس ما يقول باب ايه العلماء قال لك ممكن يكون كتب باب وناوي عمال يفكر حيكتب عجلته المنية أو أنه قرأ الكتاب على الطلبة والباب فارغ من العنوان عشان كده وجدنا رواية البخاري أحيانا تتفاوت في بعض الأحاديث وبعض التبويبات طب هو مثلا الفرابري مثلا والذين أخذوا عنه اخترعوا التبويب والتاني نسيه لا البخاري كان بيقلف ويقرأ, يقلف ويقرأ, يقلف ويقرأ فممكن يزود زي موطق مالك كده هو موطق مالك عدد أحاديث موطق مالك في كل الرواية واحد لا عن مالك المواطة أمم تلاقي مواطة يا بن إياحة اللايفي غير مواطة محمد بن حسن الشيباني غير مواطة القعنبي غير مواطة عبد الرحمن بن القاسم في اختلاف حتى درقوط للكتاب اسم اختلاف المواطئات ليه كان الإمام مالك كل سنة أو كل مدة يسقط من كتابه أحاديث ونتعارف مالك كان يقرأ على الناس فربما جاء رجل من العراق ومالك يقرأ الموطا ثم بدأ لمالك بعد ذلك انه يحذف الحديث ده والحديث ده كمان وده كمان فجاء رجل آخر من الأندلس وهو بيسمع سمع التنقيح بتاع ما مفهوش الأحاديث اللي كانت مع مين مع العراقي الذي أخذها جاء واحد من مثلا المدينة عفوا من مكة أو من مصر أو من بلاد المغرب أو من الشام كل مرة يعد المالك يحط حديث يسقط حديث فتجد ان في اختلاف في الايه؟ اختلاف في الروايات ده سببه وإيه إنه ما كانش بيعمل الكتاب وعدي الكلام ده وعدي يسيبه عنده في الدرج ولا حاجة لا البخاري كما قلت لكم للنفوذ بسيط ممكن إيه لكن الأصل عند البخاري هو رعاية ترتيب الأبواب وأنا ضربت مثلا في كتاب الرقاق بس سأعيده من باب تنشيط الذاكرة البخاري أول باب في كتاب الرقاق قال بابه الصحة والباب في الصحة والفراغ وألا عاش العش إلا عيش الآخرة أورد في حديث ابن عباس نعمتان مغبون فيما كثروا من الناس الصحة والفراغ. وأورد في حديث أنس اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة وأورد في حديث سهل بن سعد الساعدي أنهم كانوا يحفرون الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيشيل التراب الطراب معهم فكانوا هم إيه؟ هم يرتجزوا كده في أثناء الشغل عشان يخففوا عن الشغل عن أنفسهم فكان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة خلاص ده أول باب بدا الامام البخاري بيه علشان يبين لك راس المال الاول ما بيمش حد هيتاجر وهو مفلس لازم يكون عنده راس مال عشان يجيب بضاعه ويبيع ويجيله ربح رأس مالك ما هو العمر الصحه الفراغ والصحه ده رأس مالك جامع المبددين الصحه بتاعتهم عشان يجروا على الممثلين والمغنيين والبتاع وروح يستنشق الهواء في باريس وروح المشعرف مش عارف يعمل ايه في ايه والكلام ده او تيجي واحده مغنيه عشرين الف في بني ادم تحت سفح الهرم ولا مش عارف عارفيه ولا اهو ده بيمضيع صحته ومضيع الفراغ بتاعه ده بيبدد راس ماله يوم القيامة سيسال عن عمره فيما افناه فهلك لك نبتدي برأس المال فيش تجارة إلا برأس مال عمرك تجارة يا أيها الذين آمنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله اذا إذا أنت عمرك صفقه فالبخاري بدأ به عشان إيه؟ عشان نشتغل طيب الصحابة دول مش كان عندهم تجارات كان عندهم زراعة والكلام ده آه بس أول ما بدأوا بقى مع النبي عليه الصلاة والسلام رحلة الجهاد تركوا الزراعات وتركوا التجارات وكل يوم في غزوة وكل يوم في سرية آه كده يبقى حياتنا ضاعت حياتنا ضاعت فيش حياة فآه أراد أن يقول له حياتك الحقيقية في الآخرة العيش الذي تعيشه أنت في الدنيا ده ليس بعيش على الحقيقة ليه؟ لانه كله كمد وكبد وقرف يعني ريف الخبز ده خبز ده اللي أنت بتقوم تعمل تقسمه نصين وتاكله في سندوتشين أنت عارف عشان وصلك إيه اللي حصل بذرنا البذر في الأرض فلاح حط البذر في الأرض وقعد يروي وشيل العفش ومش عارفيه واي نباتات انت مش عايزها تشيل عشان ما تاخدش من كيماوي ولا السماد ولا البتاع وفضل يتعاهدوا ويرش مبيدات ويعمل مش عارف ايه الكلام ده ويراعى رفي لحد ما كبر استوت السنبله حصده خدوا ده الجرن ولا بالفركه دلوقتي في في الغيط ولا البتاع ما كانت ها وبعدين فصل العصف ها اللي يعني اللي هو التبن والقش والبتاع ده عن الايه عن الثمره خدنا الغله ديت اللي هو القمح يعني خدناه عبناه في شوله نقلناه للبيت عايزين ناكل جبناه غسلناه نشرناه في الشمس وديناه مكنه الطحين الطحن رجعناه دقيق حطينا عليه ميه وخميره وملح والكلام ده وسمنه والكلام ده وعملناه عجين وسيبناه يخمر وبططناه وحطناه في الفرن وكلناه ده رغيف خبز رغيف الجنه كما ورد في يعني اثار عن النبي عليه الصلاه والسلام وعن الصحابه ولا حكم المرفوع يعني ما فيش حاجه اسمها عايز اكل في حاجه اسمها تتمنى ان تاكل فتجد الذي تتمناه امامك حتى الثياب الثياب اللي انت بتلبسه واحد اعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اثيابنا في الجنه تتشقق عنها ثمار الجنه ام ننسجها بايدينا فالصحابه ضحكوا فقال مم تضحكون من جاهل يسال عالما كيف قلت يا اعرابي ام عد علي السؤال انا عايز لبس ذوقت قميص جميل ومتفصل علي بالضبط ولونه مثلا لون معين وتفصيلته تفصيلة معينة والكلام ده هل يا ترى القميص بتاعي الجلابيه ده أرضي كلمة درجة بس مش هي الصحيحه واحد يقول لك لبس جلبية لا الجلباب ده بتاع النساء يقول لك فلان يلبسوا قميصا يلبس جلبابا وطقية لا مش جلباب الجلباب ده بتاع النساء ها يدنين عليهن من جلبة بهم انما اللي الرجال بيسوا اسم القميص فالقميص اللي أنا حلبسه ده مقاسه بالضبط لونه اللي النفسك فيه هل ألاقي مثلا نفسي في في قميص توم الثمرة مفتوحة كده ألاقي ملفوف ومغد لبسه ولا هعداء أنسج ومش عارف عارفين الكلام ده فالصحابة لما ضحكوا الكلام ده اللي بس له ماله بتقولي ايه فاسأل السؤال قال نعم يا أعربي تشققوا عنها ثمار الجن يعني السؤال أصل ذل هو أنت فاكر نفسك لما بتروح المطعم وتقول له هات لي كذا وهات لي كذا وهات لي كذا وهات لي كذا, وهات لي كذا هو انت فاكر ده عز يعني ولا انت عشان دخلت مطعم فخم كده وبتاعه وجيبك مليان فلوس وهتاكل افخم الاكلات هو انت فاكر ده عز يعني لا ما هوش عز ده نوع من انواع الذل عشان بدون الراجل ده مش تعرف تاكل خلي مفيش مطاعم في البلد تتم... وانت بتعرفش تعمل حاجه ولا تعرف تعمل كوبايه شاي ولا تعرف تاكل نفسك ولا كلام محتاج واحد يخدمك ده نوع من انواع الذل الجنه بقى ما فيهاش ذل ما فيهاش حاجه لحد اللي نفسك فيه يجيلك لكن كل شيء في الدنيا انما ياتي بذل والسبب الذل ايه السؤال فاراد الامام البخاري بعدما بين راس المال العمر والصحه والكلام ده والصحابه كل يوم في غزوه ما تظنش شن عمرك راح وانا تقول يا من غزوة الغزوة الغزوة الغزوة نفس اشم نفسي نفس اقعد كده مستريح بدل ما ما رأي ونروح ونبات في الطل ونبات على البتاع ونلتح وال... ال... السماء ونبترش الغبراء وممكن ما ترجعش لاهلك تموت فقال لك ليس هذا هو العيش فلا تبكي على ما فاتك لأن ما فتك شيء أصلا الدليل على كده ايه اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصاري والمهاجر يبقى البخاري لما رتل الترتيبه دي كان له قصد في هذا طيب احنا بقى اهو كله كلام نظري انت بتقول لي الجنه وما فيها وبتاع بس معايا عايش النهارده وموتني بكره عايز يقال لي تصور كده الجنة اللي أنا سبت الدنيا عشان دي كلها إيه هي يعني طالما اللي للعيش الاخره أم عقد الباب اللي بعده الباب اللي بعده اللي هو باب موضع سوط أحدكم في الجنة مثل الدنيا في الاخره مثل الدنيا في الاخره ما انت عايز تعرف جاب فيه حديث سهل بن سعد السعيد موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيه وأنا أقول لكم أقول كده موضع الصوت قد كده السوت قد كده طول متر فعرض 2 سنت، يعني ما تعرفش حتى تحط رجلك لو عايز تقف على رجل واحد ما تعرفش تحط رجلك أهو لو الدنيا دي كلها معاك بتاعتك يعني أنت ملك الدنيا كلها كل العالمين من جملة خدمك اللي بلمع لك الجزمة واللي مش عارب يهوى عليك واللي مش عارف بيعمل لك ايه وبخلي لك ايه لا مرضت يوما من الايام ولا احتاجت يوم من الايام ولا واللي نفسك فيه هتاخده اهو موضع هذا الصوت في الجنة خير من هذه الدنيا كلها طب ايه رأيك اخر واحد هيدخل الجنة عنده قد الدنيا عشر مرات يعني عشر مرات قدر الدنيا في الجنه مش قد صوت يبقى حقيره ولا لا طبعا حقيره فانا بستغرب بستغرب فرعون هذا المفلس لما حب يفتخر وينفش ريشه قال اليس لي ملك مصر تطلع ايه مصر ده بالنسبه للعالم في المساحه ولا حاجه ولا اي حاجه دبوس ابر سنه قلم في الكره الارضيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضه فتخيل العالم ده كله كجناح البعوضه مصر بقى تطلع ايه من جناح البعوضة ايها الاحمق حتى مش سن قلب ولا سن دبوس ولا حاجة تذكر تشوفها بقى بالميكروسكوب بقى وتكبر مئة الف مرة عشان تشوف سن قلب فشوف عمال يفتخر بايه عمال يفتخر بايه اليس لي ملك مصر اللي ما تطلعش حاجة اصلا في دنيا الله فالإيمان البخاري رحمة الله عليه ادك التصور بقى باب بيود الأخوه لأخيه لا عيش ألا عيش الأخرة طب قلنا الأخرة الدنيا اللي انت بتقول لنا سيبوها دي اشعرنا بحقارتها وبين لنا عظمة ما تركناه من أجلها ما, ما سناء ما تركناه من أجلها أم جاي بقى لموضع صوتي أحدكم حصل بقى عندي تصور التصور ده انا عايز احافظ عليه طالما انه يقين طالما حديث صحيح قالها النبي عليه الصلاه والسلام يبقى ده يقين ام عاقد الباب الثالث قال لك طيب ما الدنيا دي اللي انت بتقولي طلقها وتعالى ذي امي على لبانها فطمت ومن العسير على الوليد ان يترك ثدي امه فمعندش ساعدني اعمل ايه في الورطه اللي انا وقعت فيها ديه امي وعايز ارضع نعمه المرضعه وبئسه الفاطمة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الدنيا واللي بياخد المال والكلام ده من غير حله قال لك عشان تسلك ام عقد لك الباب التالت بابه كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل ده او منها تبقى غريب بس قالك الغريب قد يئنس في دار الغربه يا ناس في القاهره مساء عندنا هنا جايين من بلاد بعيده جدا ننسيوا اهلهم ونسوا البلاد ويمكن بعضهم ما راحش البلد خلص من يوم منه. قالوا ما طلع منها الامير عايش ازاي ده الغريب ده قال لك ما انا لي جيران جدد وبقى لي اصغاء جدد وبقى لي مجتمع جديد وبتاع اذا الغريب قد يئنس في دار الغربه اه ده مش مطلوب مش مطلوب تأمس مطلوب تفضل مستوحش كده كل ما تسمع صوت تبص حواليك زي المستوحش ده بيكون هربان من حاجه قال لك يبقى ما فيش غير عابر السبيل لو عايز تطلع من الدنيا سلام كن عابر سبيل عابر السبيل بقى يقعد يكوش فيها يقعد يبني فيها ويقعد مش عارف يعمل ايه فيها لا لا يفعلها عابر سبيل ابدا ان عابر السبيل ده شكله ايه قال لك واحد شايل الخيمة بتاعته مسافر عابر سبيل ماشي بالنهار ليل الليل يوم ضارب الخيمه بتاعته وناية. يطلع عليه النهار ينلمي من الخيمة وماشي ده ممكن يعني لما يضرب الخيمة على الأرض كده ممكن يقول ايه اما نبني بقى وعمل ديكور وعمل سقف واجيب بقى مش عارف ايه واجيب الكلام ده عبر سبيل ممكن يعمل كده وهيهد الخيمة بعد كم ساعة عشان كده قال لك ايه عشان تطلع من الورطة دي كن عابرة سبيل لا تكون غريبة كن عابرة سبيل طيب الباب اللي بعد قال لك باب في الامل وطوله قال لك هنقول لك بقى المهلكات طالما انك انت عايز توصل الاخره وخلاص اتفقنا مع بعض اهو انك انت هتكون غريب وهتكون عابر سبيل خلي بالك ان السكه الى الله عز وجل طويله وفيها مشاكل اول هذه المشكلات طول الامل ام عقد الباب اللي بعديه شوف البخاري عامل ازاي مية. ميه ميه زي السلسبيل كده ها يريد المجددين دول يتعلموا شوية وبعدين ما يحطش نفسه قدام البخاري هو هيروح في المسبلة التاريخ والبخاري لحد النهاردة لا بيننا وبينه نسب ولا بيننا وبينه لا مال ولا الكلام ده ونترضى عليه ونترحم عليه أكثر من آبائنا وامهاتنا صنف كتابه على أوثق ما أنت رأيت سواء من جهه متانه الحديث أو من جهه سلاسة المعاني ولنا إن شاء الله تبارك وتعالى لقاؤنا آخر إن عشنا وجمعنا الله بكم مرة أخرى حتى نكمل المحاور السبعة التي جعلتها يعني علامة على شرحي لهذا الكتاب ثم ندلف بإذن الله تبارك تعالى إلى باب في الأمل وطوله أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه